بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم وهذه حلقتنا مع برنامج الشهادة لله نحن نستكمل حوارنا الشائق الرائق الممتع الذي بدأناه في الحلقة السابقة مع فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في حلقتنا السابقة. تحدث فضيلته عن طفولته وعن دراسته وكيف التقى بالامام الشهيد محمد الشهيد حسن البنا وكيف دخل طواعية الى جماعة الاخوان المسلمين وبسرعة اصبح واحدا من ابرز الكوادر في هذه الجماعة حتى كان من اوائل يعني الذين انخرطوا ايضا في التنظيم السري لجماعة الاخوان المسلمين استاذنا المرشد العام السابق أكد على كثير من الحقائق وهي أن جماعة الإخوان هي جماعة دعوية لكنها تضع نصب عينيها الجهاد في سبيل الله من أجل رفعة الأمة وتحرير فلسطين وإنقاذ القدس التنظيم السري الذي أسس في وقت مبكر مع جماعة الإخوان المسلمين والذي هو انضم إليه كعضو من أبرز الأعضاء لم يقل بشهادته أنه اغتال أو قتل أحدا بالمرة لا معارضا ولا غير معارض لحساب جماعة الإخوان المسلمين أستاذنا في حلقاتنا السابقة أيضا تحدث عن كثير من الأحداث التي مرت بها جماعة الإخوان وقال إننا أبدا لم ولن نعمل ضد الوطن فقط نحن من أجل خدمة الإسلام ورفعة شأن الأمة الإسلامية إذن نحن الآن نحاول أن نستكمل مع فضيلته هذا الحديث في شهادته لله سبحانه وتعالى وقد أكد لنا منذ البداية أنه يقول الحق لله ويشهد لله سبحانه وتعالى إذا عندنا بعض القضايا والمحطات الكثيرة سأختاره ليس على سبيل الترتيب ولكن أستاذنا اولا أرحب بك فضيلة مرحبا الأستاذ المرشد محمد مهدي عاكس اهلا, بك, أهلا بك, بك يعني قرأنا وعلمنا أن الرئيس الزعيم السابق جمال عبد الناصر كان من كوادر الإخوان بل أو كان من ضمن لجماعة الإخوان بل دعني أقول ما ذكرته كثير من الكتب يعني أن الضباط الأحرار في بداية عهدهم ربما أقسموا أن يطبقوا الشريعة الإسلامية أو أن يعملوا بشرعة الإسلام بل إنه إن المؤرخين قالوا إن عبد الناصر وكمال الدين حسين ومحمود لبيب أو عبد المنعم عبد الرؤوف عفوا عبد المنعم عبد الرؤوف محمود لبيب رئيس بالضبط كده وهم عرفوا هذا عن طريق محمود لبيب وأنهم أقسموا على المصحف والسيف أن يكونوا مع جماعة الإخوان هل ال هذه ال ال ال يعني ال الحقائق بالفعل حقيقة؟ أنا حتة إقسامه دي لم كان حاضر عشان أقول كذا إنما هم كانوا مع محمود لبيب، ومحمود لبيل كان مسؤول عن الجيش ووحدات الجيش وأعرفوا جيدا ده كان صاغ يعني ما كانش لبيته كبيرة ولا حاجة صحي كان مجاهد كبير مع مع صالح حرب باشا ومع عبد الرحمن عزام باشا في ليبيا منထဲ من المجاهدين الكبار مم. والجيش يعني هو ساب الجيش وهو صاغ صحيح مم. لما كان وكيل عام لخوان المسلمين اه احنا بنتكلم على رتبته قبل ان آه. وبعدين آه. هو بقى كان مسؤول عن وحدات الجيش زي ما كان صلاح ش... صلاح شادي وكان صاغبر مسؤول, مسؤول عن وحدات عن... الجيش ككادر في الاخوان آه مسؤول من الإخوان لتجنيد لتجنيد قيادات يعني الجيش كل الإخوان المسلمين في الجيش فكان يعني يعاونهم في ذلك الوقت على ما أذكر كان عبد المنعم رؤوف كان موجود حضرتك كان عبد المنعم عبد الرؤوف وكان حسين الشافعي وكان أنور السادات لأ كل دول, كان دول يكون بعدين لما كان في الأول مكرم عبد الحي وابنه عبرقوف وجمال عبد الناصر وكمال الدين حسين كان دولي أعرف أنهم من الإخوان المسلمين وأعرف أنهم كانوا لهم لقاءات خاصة باسم الإخوان المسلمين ولما توفي إلى رحمة الله محمود لبيب عرفت أن جمال عبد الناصر تولى هذا الأمر بعدهم تولى الأمر يعني قي يعني قيادة الإخوان قيادة الوحدات الجيش كانت الإخوان المسلمين. وأعلم أيضا أن عبنا عبد بتعلم من مصادر شخصية رأيت كمال الدين حزين يعني ما كذا. وأعرف جماعة من مصر وأعرف عبد رؤوف. يعني سمعت وحكيتها نعم. نعم نعم مش. سمعتوا حكايات من الذين كانوا يجتمعون عندهن حج حس حلم ح حل حسن حس عبد الباقي رحمه الله. نعم. رحمه. وأنا أسمع من من صداقتي بكامل الدين حسين وعبد النعم رؤوف تقبل الثورة. وأنا يعني أعرف. واكتمعوا مرات في بيت الفنان أحمد مظهر عندما كان ضابطا في الجيش. هذا هذا أنا ما ما يعني ما أعرفه ما أعرف عنه شيء. نعم أنا بتكلم على اللي أعرفه. أعرف أن قبل الثورة بشهور اختلف ع منع مع جمال عبد الناصر وتركه الوضباط وترك هذا التنظيم فاضطروا يجيبهم يوسف يوسف, يوسف صديق يوسف صديق يوسف صديق بدأنا بهم الصديق الذي هو قام بالثورة م. ده حتى خالد موحد الدين بيقول انا خالد موحد الدين بيقول آه. أنا دخلت معهم في جماعة الإخوان لفترة يعني. كل دول كلام عوان جمال عبد الناصر وحسين وكمال الدين حسين والسدات لما طبعوا عليه كانت الإخوان المسلمين هم اللي يعني بيرعوا بيت وابي الأخير كل ده كلام لما هم كانوا من الإخوان المسلمين الضباط الأحراط أو كثير من الضباط كانوا يسمون تنظيم الوحدات الجيش في الإخوان المسلمين كلمة تنظيم أحرار دي بعدين يمكن باع عدنا برؤوف مسابهم م. ومع ذلك ظالبنا نعاونهم ونشد على ايدهم ولما قامت الثوره كنا احنا الحراس بتاعها وحته السيف بقى دية ملهاش إنما في حته المصحف اعرفها مع حسن يعني حسن عشماوي م. الله يرحمه عبد القادر حلمي اللي توفي من كام يوم وفرد عبد الخالي حي نرزق حتى اليوم و... وصلاح شاده الله يرحمه كل دولي كانوا مع عبد الناصر ومع اللي معاه لما جم حلف على المصحف انهم ايه لما تقوم الثورة يقوموا يعني بس ده اللي انا أعرفه. لكن تقول انكم حرستم الثورة نعم كيف كانت الانجليز على البواب فوقفنا وحدات من الاخوان تحرس في المقرس مالية وهنا وهنا وهنا والبلوك وال المحاكمات العامه هنا مسلحة. نفع بقى التنظيم السري المسلح لا ما كانش في تنظيم سري بقى يعني خد بالك السري ما كانش في الوقت ده له مكانه لان م. التنظيم السري 48 اعترف عرف كله عندنا معروف انما دي كانت الاخوان المسلمين العاديه خد بالك هم الذين كانوا يقومون بهذا الأمر فحرستم محيط لا الثورة لا حتى لديت السلة الإنجليز للإنقلاب على الثورة لا, لا ما عرفوش ما, ما قدروش يعني الثورة حاكم آخي الثورة احبه برضو شهادة لله ثورة الجيش هذه مش الجيش اللي عملها الشعب اللي عملها انهي ثورة 52 52 آه مش الجيش الشعب الشعب هو اللي كان يعني متفجرا غاضبا يريد التغيير فالإخوان لا لا تقوليش لا إخوان ولا لا ده هو الشعب فالجيش يعني زي من تفضل ويعني استجابة لرغبة شجاء الفرصة كانت الحكاة كلها قالت الحكاة كلها ما هيش لانقلاب ولا ثورة ولا شيء ده هي عبارة عن طرد الملك خدت بالك نستطيع فضلت الأستاذ المرشد أن نقول الملك فسد ايه طبعا كان امريكا فاسدا كم هدفنا في الجامعة ضده ويعني وانا شخصيا ايام, أيام كنت قائد معسكرات اسكرات الجامعة كان بعت لي يوسف رشاد اللي كان مشهولا عشان نقابل الملك ما ارضيتش يعني هو ممكن جدا يعني لبسني تهمة وانا راحي اخترايا ايه الطالب اروحي اخترايا اعمل اغير انه محمد عاكب الزهد راح ينتيله أنا يعني فرفط يعني اعتذرت. عند عند المرش الاعم لو ونفس الحكاية حصل لحسن دح وهو قائد معسكر جامعة الفؤاد نفس الكلام يعني. نعم يعني يعني يعني إذا حضرتك كان عبد الناصر وبعض رفاقه من أعضاء جمعة الإخوان وأقسموا على المصحف حيبقى السؤال الحقيقة فريضة يعني إذا لماذا انقلب عليه؟ لا والله يا أخي أنا هو اللي حضرتك أنا كانت علاقتي بكمان حسين علاقة وثيقة جدا م. وأنا كنت مسؤول في ذلك الوقت عن قسم الطلاب، م. وهو كان مسؤول يعني إيه مسؤول عن قسم الطلاب، للاخوة المسلمين قسم للاخوة المسلمين تجميع الطلاب من المدارس لا, لا لا لا ترب إيش؟ الإخوان المسلمين في أقسام قسم الطلبة خذت بع قسم م. الاتصال بالعالم الإسلامي قسم التربية ق أقسام يعني وخصصها. طبيعة طبيعة تعملك في... أن يقود الطلبة وينظمهم ويربيهم. قلت بالك في المدارس من أول مدارس الثانوية لغاية الجامعة. مم. فأنا كنت كان قسم الطلاب. من خلال مندوبين مندوبين طبعا مم. مم. يعني كان الك كنت لما كنت مسؤول عن عن فؤاد الأول الثانوي. كان لي في كل فصل مندوب. مم. فما بالك في المدارس لكل كل مدرسة مندوب ولكل كلية مندوب وكل مم. كل دول نجتمع في قسم الطلاب. مم. فكنت أنا مسؤول عن قسم الطلاب مم. وكان قسم الطلاب في ذلك الوقت. يتبع المرشد العام مباشرة مم. فكان كل سياسة الإخوان تدرس في قسم الطلاب و... وانطلق الطلاب في الجامعة بناء على رؤية مدروسة نقعد ندد فيها ساعة واثنين وثلاثة خبت بها لحضرتها فكنت أنا مسؤول عن قسم الطلاب وكان كمال الدين حسين مسؤول من, من جانب الثورة عن التعليم والجامعة السن متقارب ولا حد... لا لا هو أكبر مني مم. وأكبر من رحمه الله ورحمه الله, الله, الله. كنت هذا أحبه كان رجلا رجلاً هو فاحدين فؤاد ملاوات يعني وجدت إنه هو انحرف شوية هو عاوز الإخوان كمال الدين حسن كمل الدين حسين, حسين. يعني يستغلهم ضد مم. الشيعيين فرفط وبيت حب فرفط وقلتله نفصل بيني وبينك مقطع الآن وكان الأستاذ عبد القادر عودة هو الوصل بين الإخوان وبين رجال الحركة كنسموها زمان. م. بس وظلت على هذا الأساس إلى والله في يوم من الأيام كان خليج معهد التربية الرياضية. آه. فكان المعهد عامل وبعد كمال الدين حسين وزير وزير م. التربية. نزلت الرؤية عليه. أي. م. فكانوا عاملين ينحفلة الخريجين ودعيني. م. فروحت لقيت كمال الدين حسين هناك. فهو كذا رح تعبت بعيد كده عنه حقيقة هو قام من مكانه وجاء إليه وسلم عليه لأن كان بين علاقه كبيرة بس بقالي متفين قلت انت له أنا المدرس لمن أنا وزير أما أنا, أنا ما أقدر شيء أنا شقي لكن عاوز فالحمد لله رب العالمين كأشهد أن كمال الدين حسين كان رجلا صاحب خلق وصاحب دين في هذه الفترة تعرفت على جمال عبد الناصر تعرفه لا إيه تعرفت عليه عن قرب وجها لوجه اه طبعا وكلمته كمان مرة وكلمته فاكرين ايام كان كل شيء اقول لك ايه مندوب من القيادة في كل حفلة م. تلاقي واحد ضابط صغير جاي عامل ممرود اللي هو الياور دلوقتي لا لا لا, لا لك بقول لك كل حفلة كل مصر لقى مندوب القيادة واتساب صغير كده جاي والناس كبه طبعا يعني الشعب المصري غلبان غلبان فانا قلت اقول لجمال عبد الناصر بيقول انا حوش عنا يا اخي مم. ايه كل شويه ظابط كنت في هذا الاجتماع او في هذا الحد ساعات كده يعني <تصفيق> قال لي كلمه والله الله قال لي اصلي بعد مرة تانية برضو كنت حز علان جداً كانوا عاملين قطار ال الممثلين والممثلات ركبين قطار من الصعيد والياخد بوسا وتعي ااا جاب شاف قطار إيه, إيه, إيه عشان يلموا فلوس زي جامعة حورس وقطار حورس بيطلع أصل يي فلوس يعني فكنت بعتارد أنا ياخي حرام يعني عشان يلموا ليمو فلوس ألمها بطريقة غير لائقة يعني هو شد بقى اللي ما كانش هو موجود بس حصل بيني وبين من في نادي الضباط أيام ما كانوا بيعملوا هيئة التحرير فدعوني في نادي الضباط وأذكر منهم عبد الحكيم كان موجود وكان أنا عبد الحكيم صديقي لأني جاري و... واحد سمعه توفيق عابد مسكرة كويسا وكان مشف على على التدريب في الجامعة فبيقول عزيم يعني تدخل معانا في الهيئة التأسيسية للهيئة التحرير. اخواننا ده انا رئيس اكبر قسمين في المملكة العام قسم الطلاب وقسم الرياضة. مم. ما عنديش وقت. فيعني في الاخوان المسلمين مش هم مش هم الشعب. يعني يعني لم تكن لكم بصراحة أي. أطماع طموح في مشاركة ضباط الثورة حكم مصر. لا اطلاقا عرض علينا فرفرة. كيف أنتم و... أو... حتى الآن تطلبونها نرفضها وحتى الآن بنرفضها حتى الآن بنرفضها بنرفضنا أن نتقدم لرئاسة بنرفض برضو أن ندخل لسبب يا أخواننا من هو مش عارفين الناس مش قادرة تدرك مصر في ذلك الوقت وحتى اليوم محاطة بذئاب أنتبال حضرتك فإحنا نريد مصلحة مصر أنت لا تتوقع ولا تتمنى رئيس مصر من جماعة الإخوان لا. الآن لا وانا قلتها أكثر من مرة إن لم يرفعني الشعب بحرياته وبدخلاته إن أنا أحكم لن أقول ولسه بادر على الشعب يعني الشعب فيه طيارات وبلاء كبير جدا أمريكا كان لها صلصبع في مصر في كل حد أمريكا زهلت من ثورة شعب المصري لغية فجأت مم. كذلك الصهايمة فيعني الحمد لله رب العالمين تعتقد يعني كم من الوقت يكفيكم لتحكم مصر والله هذا الأمر يق... ي... ي... يعود يعود إلى نشاط الإخوان وتقديم المثل مم. والرؤية الصحيحة مم. في كل المجالات مم. سواء كانت مجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية اجتماعية أو اجتماعية أو اجتماعية اجتماعية هذه الرؤية حينما تنتشر في وسط الشعب والشعب يرتاح مم. إليها مم. ممكن نحقق. هل حضرتك ترى إنه بداية انقلاب جمال عبد الناصر على جماعة الإخوان المسلمين والتحريض عليهم بعد حدث المتشيع أو قبل ذلك بدأ الانقلاب؟ لا قبل الانقلاب كده بذالك بكثير. صدمتم؟ أقول لا طبعاً. هقول صدمتم؟ نعم بس. مم. هناك خطاب لحسن العضيبي بعته لمحمد نجيب. جمال عبد الناصر قبل قبل مجموعه العناصر اللي هو محمد نجيب كان كان غلبان وقالبا مع الإخوان كان رئيس جمهوريه انا كان قلبا وقالبا مع الراجل طيب وغلبان جدا طبعا خ... بس السلطه سيطرت مخل... عليه لا ما سيطرناش سيطرته خل... عليه وخدته في حضنه كان غلبان ما هو عشان كده والله الذي لا إله إلا هو محمد نجيب ده إنسان فاضل جدا عليه رحمه الله وزي ما تقول ما عندهش لا مكر ولا دهاء نعم تسمح لي بس اضيف كلمة قالها لي السيد عمر عبد الآخر وهو محافظ القاهرة وربما هو كان ضابط يمكن قريب من ال... قال لي أنا أقسم بالله قال لي أنا أقسم بالله لو أن محمد نجيب استمر في الحكم خمس سنوات فقط لقفزت مصر إلى عصر التحضر الله أكبر خمسمائة سنة الأمان خط... يعني اتفضل هو جيه بعد أحكية التحرير دي ورفضنا مم. مم. بدأ عبد الناصر تتعامل معي مع أمانة المخرى مع حضرتك مع كل الإخوان اللي رفضوا. م. يعني مستوى العلاقة بينه كت... قد إيه؟ يعني نقدر نقصها جيد, جيد جيد جدا لا, تز... ما... لا أنا مع ما... عبد الناصر عادي أنا ما... كان مع كمال الدين حسين كان جيد جدا مع عبد الحكيم عامر جيد ما هو خلاص طالما أنت مع واحد من, ال... من م... المجلس مجلس الثورة يعني فأنت على في قلب سبيهم... الثورة عاقصة بهم طيبة لأنها قد قبل الثورة من مسافة كبيرة فوجئنا بعبد الناصر ان هو شال محمد نجيب أوه. لا لا هقول لك حاجة قبل كده كان كنت دعيت واحد اسم النواب صفهوي رئيس فدائيان اسلام في ايران وجيه خطب خطبة في جامعة القاهرة م. وحصل احتكاك بين هيئة التحرير والاخوان وحصل ضرب وحصل حرق عربية هيئة التحرير وغلقة الجامعة سنة 54 يناير 54 كويس قوي. وبعدين جيه ناري خطب في المركز العام يوم الثلاثاء مم. وخلص الخطبة ودى نهل اوتل ورجعت بيتنا اوتل خبط عليه وقال لي تعال تعال بسرعة من هذا كان رئيس مكتب مدير مكتب محمد نجيب المستشار رحمه الله فتح عوض نعم كان يسكن جنبي تعال انا خير رحت نزلت معا فلقت بيته جنبي كده اللي صدر قرار الآن مجلس الثورة بحل الإخوان المسلمين والقبض على 12 واحد وأنت أحدهم قبل الساعة 3 صباح هذا مدير مكتب اللي هو محمد نجيب ده كان لقت الساعه 12 ونص كده يا عادل 3 لقيت البيت اللي كانت أول سجن لك لا كنت مسان قبل كده الحقيقة م. كان منظر فظيع في الحربي بعدين الدنيا ما لقينيش انا قاعد اتفرج عليه من فوق م. بتتفرج؟ تتفرج مش مخدود؟ لا مش مخدود؟ مش انت كل حاجه عندنا شفتها بتخض منها فايه خلصت وركبت الصبح رحت على الساعة خذ العودة ما كانش يعرف ما خبر مكتوم ما غير يوم الجمعة دايم التلات ما عانوش خبر حلي غير يوم الجمعة قابلت سيد قطب قلت له قابلتهم ولفيت على الإخوان في وجه بحر الكل كنت آخر محطة ليا في شبين الكوم عرفت من جرايد حل الإخوان المسلمين وبدأ يقبض على الإخوان طبعا عبد على الحذصة التنين من المسل الارضيب وفاوزهن ودهم سجن حربي ود عمل معتقلات طويلة وأنا هربان فضلت هربان يا سبحان الله وهظهر معدن الشعب المصري وأنا هربان واحد تلميز لي أنا كنت بغير كل يوم عربية ده ده. عشان يعني لا تلاحظ طبعا ف... ما ملاحظ رحيلك هي الدحك روح كنت بنا في العربية ف... فواحد من تلمزتي من أولاد البشوات دولي ما عارف طبعا خدني دخل عربيتي في الجراش عنده و... وعربيته برا وروحت خلعت الدومي واستحميت وغسل هردومي وتغديت وهياست ما مرة تانية ابن السفير السفير سوري كان معلش الأتاسي م. كان صديقاً م. اللي أنا عارف داني مفتاح باللته وعربيته السياسية ولا مسافر بعت بالفيلا دي وعبد الناصر بيها كان عبد الناصر العش جداً من ماده مني. عارف مني. خايف. مر من خايف زي كه لك هو مرة من المرات أنا ماشي بعربيتي كانت عاوز اغيرها ف واحد من الإخوان قابلني قال لي انت سايبني ليه كده يا حمد اشتغل ها؟ قلت له اركب معاك في العربية. العربيه دي خدته وانا ماشي اترن البوليس البوليس في يدور عليه ودور على عربيتي قلت انا ايه رحت خدت عرب يعني عشان اخد عربيه تانية. فلما حصرونا خدت بال حضرتك قلت له هو اللي سايل لا حمد قلت له محمود روح معاهم وانا هجيب لك الرخصه واديك راح الاسم فن قلقوش محمد العاكب ده سيقوله mm. mm. <تصفيق> واحد تاني انا مروح تسجم حال بقدر ايتم فيعني ملاحقيني في كل حتة من الحتة حتى جاء الملك سعود يصلح بين الإخوان وبين عبد الناصر السادس عور التلمساني والدكتور كمال خليفة طلبوا فقلت لهم نستنين في حتة الفرنية وبالعربية التلميسية دي لقى الطهم قالوا لي الملك سعود جاي هو يعني عاوز يعني تسلح وعبد الناصر مصر انك تسلم نفسك قبل ما ايه يبدأ السلح انت عاوز انت عاوز تسلم نفسك ففعلا رحت سلمت نفسك كان فيه زمان سجن حربي في محطة نعم رحت سلمت نفسك في السجن الحربي ده. لقيت كل زباط الاخوان عمين عبر قوفه وعب الحي وحمودة وكلهم لقيتهم هناك ودوني على الدخليهم الدخليين ودونا على سجن الحرب. ما عندناش كتير طيب قبل قبل بس ما نقول السجن الحربي والتفاصيل المرعبة اللي جوا السجن الحربي. لا ده ديت ده في يناير ده كله ده في يناير. يعني حضرتك بتقول أن عبد الناصر كان يرتعش وأنا ألاحظ إن حضرتك يعني الاتصالات دائما يعني بتقصدك مباشرة أو يعني يعني دون ما أن أن يكونك في الصورة المرشد العام أن يكونك أحد في مكتب الإرشاد. كل ديرك في السجن سعيته. بما فيهم المرشد العام. كان في السجن. كان في اتناشة. من اتناشة من اتنا اتناش. احداش دخل السجن أنا برا. أمم. وفي بقى إخوان مكتب زي عملة مساني، زي كمال خليفة. آه. زي كان. لكن, لكن يعني يعني يعني أي مصدر خطر من الأستاذ محمد مهدي عاكف. هو كان. يمكن أن يهدد جمال عبد تنس. كان يظن. كان يظن هذا. أمم. كان يظن هذا. نعم. أنا وراقب شاع إن أنا كنت قائد معسكرات. مع ولو علاقة بيه وبالسلاح وكذا. وأنا هربت ليه. أمم. طب ما حاولش يستملك ما استملي لما حبي ياخدني معاه في هيئة تحرير ورفضت م. مع المهم دي كلها أمور يعني بسيطة م. وانتهينا هنا هنا, هنا بقى هنا بقى يعني تحرك صدر الإخوان المسلمين هنا بدأ الإخوان يفكرون في اغتيال جمال عبد الناصر. لا لا لم يحدث ده كان لسه في يناير أنا كنا في يناير وخرجنا كلام دي الحل في يناير وجهه على ما أقصد في أول مارس الملك سعود وحصل الصلح وخرجنا مم. أظن كنا هذا في عشرين مارس حاجة ذكنا كلنا ما عدا الزباط ما عدا العسكريين وعبد نصر راح البيت السدري وعبدالعزيز وخالصا. السدري كان دائما يقر ويصرح أنه لا يفتح لجمال عبد الناصر من أول يوم لي قال أنها ثورة أو حركة إصلاحية وليست إسلامية. لأن الناس اللي قابلوا معاهم وراح الأستاذ الهضيب قادوا بحركة إسلامي، فلما راح قابل عبد الناصر كان أول تصريح هذه حركة إصلاحية وليس إسلامي، وفضل يعني فضل عبد الناصر يعادي حسد الهضيبي ويعمل المؤامرات ضده فترة طويلة، يعني يعني لا يمكن أن نتصور إنه الإخوان لم يفكروا حتى مرة في التخلص من جمال عبد الناصر، لا في في ناس فكروا في هذا. ولكن الأستاذ الهضبي رفض رفضا كاملا ووو أمامي أنا على أي خريطة كان وقال وقال, وقال, وقال لن لا أحتمي الدم دم رجل مسلم حسن هضبي نعم. لما كان في ناس تعرض عليه يعني م. يعني فكانوا تعرض عليه عشان نتخلص يدر في الإخوان بارزة ولا فراده ولا ولا أفراد, أقسام أفراد. ولا أقسام ولا شواعب أفراد لا شخصيات من الجيش شخصيات من الجيش من ما لأ معذرة قال قلت لا لا لا لا, لا برضه لا برضو لا يعني قام جه قالوا انا وفي في حضوري ها قال لا اتحمل حضرتك كنت مع المع لا انا كنت قبله بعد كده لما لما عاش هرب عبد من عبد رؤوف من المحكمه والجنائي وكان حاضر عبد من عبد رؤوف قالوا لا اتحمل دم مسلم هذه كانت افكار بعض الضباط بعض الدباط لكن بعض الخلايا النشطة أخرى في جماعة الإخوان لم يكن في تفكيرها هذا كان كل تفكيرنا نحن كيف يقبضوا على المجلس السور عنا عشان نخلص البلد ما يقتلش حد لا كان يعني بعضه يقبضوا على المجلس آه مجلس على كان فيه كفيك عشان ما ي دين بحكم كل... قلعة مثلا يعني يدعوهم كل ده كل ده تفكير وكل ده يعني حضرتك يعني ما. سمعت بعض من هذا أنا كنت قفزت المعمعة في... أنا أقصد سمعت طرفا من هذه أنت و... ح... ورفضنا كل هذا قد حضرتك وأنا خد بالك م. أنا قبض علي م. في آخر شهر يوليو أول أغسطس أربعة وخمسين قبل كان المنشيد شهر. م. ولم يكن معي في السجن الحربي غير اثنين م. يوسف رشاد مهنا ويوسف صديق مم. كنا احنا التلاتة اللي فسكنا الحرب مم. يعني ما كانش وكانت بقى الحالة في ذلك الوقت مم. يعني بين الاخوان وبين الثورة شديدة البأس البأس استاذنا محمد مهدي عاكف يعني استأذنك للحظات قليلة نأخذ فاصلا ثم نعود بمشيئة الله تعالى مشاهدينا الكرام فاصل ونلتقي معكم بإذن الله مشاهدين الكرام نعود مرة ثانية لمتابعة هذا الحديث في برنامج الشهادة لله بعد الفاصل اسمحوا لي أن نستكمل حوار مع أستاذه المفكر الكبير الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشّع العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين من من الذي أو عاز أو حرضا هنداو دوير من هنداو دوير لا أدري يعني من الذي يعني أنا المؤامرة المؤامرة نعم دي المؤامرة دية أنا اعرف طرف منها من زمان قبل ما ادخل السجن يعني كان في هناك شباب متحمس بحر... يوم حادث المنشاينة كنت في السجن, السجن. م... ما بقالت هتشور في السجن آه. كان هنده ودوير ده من الناس المتحمسين جدا لقتل عبد الناصر كان فرد عادي فرض... ولا بارس في, لا. لا بارس في الجماعة لا فرد بارس في الجماعة في في في مبابا يعني آه. مسؤول من فأنا نهرته وشلته حتى من السجن عرض عليك فكرة القتل نعم فنهرته وشلته من ال من من ال الشعب هناك كان في ناس في ذهنها كده أنا كل ما خشيت أن يكون هي الطريقة الأمريكية اللي يستغل واحد من المتحمسين دولي ويأخدوه يخليه يعمل جريمة وينسبوها إلى كده ده لعني في ذهني إنما قبل كده لما اشتد الخلاف بين الثورة وبين الإخوان كان الملك سعود استضافة الأستاذ الحضيبي السعودي السعودي وخرج الأستاذ الحضيبي من السعودية إلى لبنان إلى دمشق إلى الأردن م. وكانت استقبال الناس له يعني يقال أن كان أو موكب الأستاذ في حلب وجاي من كذا يعني نعم. حاجة كانت ضخمة جدا نعم. وبعدين الإخوان في أشد الأزمة بيننا وبين النظام قالوا هل السيد هضبي يرجع ولا يفضل برة فالإخوان كان قالوا لا يرجع ففي يوم ما هو راجع كل الأخبار عندنا بتقول إنهم عاوزين يعني يغتلوه كذا كذا كذا يغتل حسن هضبي هو نزل من الطيارة النظام. نظام. آه. م. فلما عرفنا كذا كان يعني قلنا الإخوان بلاش نروح المطار إخواننا يستقبلوه في المركز العام يعني محاولة منا لعدم الاحتكاك يعني وتتكلفوني أنا م. والدكتور خميس باستقبال حسن الهضي فروحنا على المطار كان المطار المرة في سور. تمام ولا زر. فروحت الإيد للمطار يعني. يعني اقول ايه بس ومعركه اقتاء يعني قوات ضخمة جدا واقفه والاخوان عرب يضخم الكلام ما راح لهمش في الاقاليم في الاقاليم كلها جت على المطار فدخلت انا ولكني كنت حذر جدا كنت مكلف سيارة امامي معدة مسلحة وغيرت عربية المرشد خدت عربية تانية وقعدت لأستاذ المرشد وقعدت جنبه والدكتور خميسة قدام قالوا عربية المرشد بس اللي تخرج من المطار م. اه لأكاتب ان العربية المسلحة قدامي قلت, قلت لهم آخر عربية ما تخرج من المطار هي عربية المرشد وقفت طبانجتين كبار كده كبير كان اسمهم هناك سلاح مش ما فيش حاجه اسمها بس بدخل عليهم كلهم بسلاح كده حط حضرتك ف... لهم عربيه هتخرج من المطار هي عربيه المرشد العام قال لي مدير امن القاهره قلت له قال اسمه هو... اسمه صالح ده احمد صالح ده بتاع قلت له احمد بيه ما هفتح مع فتحي الباب فقلت لاخواني اللي قدامي لا تقفوا اللي حد يقف وشك شيله السيد دكتور خميس انسحب وانا خدت حسن هو صغير كده خدت في حضني في العربيه ومتوقع متوقع انهم عايزين يضربوه وصلنا المركز العام الناس كانت هتشيل العربيه امم ولا ذكي خميس يقول لي انت عارف اتخذت اعدام ليه مش عشان عبد الناصر وفات اعدام عشان موقفك يوم المطار امم فالمهم مين اللي حكمك؟ واحد اسمه حتاتا محكمه الشعب الدائره الاولى امم بس بس بس يعني نقول جماعة او نقول مركز التوثيق والدراسات المحققة أيوة. المدققة لا شك اكيد الجماعة عندها مركز للتاريخ بتعملوه دلوقتي عملته اخيرا عملت مين سبع تجزاء او يعني للتاريخ والتاريخ للتاريخ ولله شهادة لله, لله. يعني كل القول الفصل في حادث المنشية هقول لك اهو انا اسكنت في السجن ايوه انا بعدين انا انا لم تاخذوا مننا ليه ما تاخذوا من رجال الصور تاخذوا محمد نجيب محمد نجيب يروي بثقه كان المستمع الضيفي وحد ثاني معاه ان عبد الناصر جاء يوم المنشية وكان مريض و... وطبعا ما كانش بيعامل بلطف في هذا اليوم عامل بلطف شديد م. وطلب منه أن يذهب معه في المؤتامة الإسكندرية م. فمحمد نجيب يعتذر فلما حصلت الحدثة آه كان عايز يتخلص مني يتخلص محمد نجيب ويتخلص مني شوان م. لكن كلام محمد نجيب مش يعني م. كلام التهامي كذلك أنها مؤامرة وحسن م. التهامي قال في مذكراته بالحرف أن أمريكا ظالعة في تدبير المؤامرة ناس. وانا شخصيا لمعرفتي بهنداوي دوير وبالناس اللي موجودين اللي هو محمود عبد المجيد م. محمود عبد المجيد اولا ده انا عارفه جيدا م. من ايام من ان فلسطين انه كان يعني من القناصة نعم معروف عنه هو سمكري صحيح اه ف سن ها فكر سبك وضرب وطلقات ومواجه الليس المواجه السند اللي راح ماشي على كل غني يعني الأستاذ الله يرحمه رحمة واسعة الأستاذ المأمون الحضير كان حقق هذا الأمر قاضي حق تحقيقا قانونيا اللي هو و... في المنشية آه وانتهى به فعلا أنها مؤامرة ويعني ممضبورة مؤامرة إخوانية لا لا ممضبورة مخابراتية أميركية ومضبورة يعني بيذكر الدكتور عبد العزيز كامل الذي تولى بعد ذلك وزارة الأوقاف ويقول أنا كنت أسكن مع هنداو دوير في نفس البيت وعلمت الخبر فنزلت إليه وحذرته ونصحته ألا يحمل السلاح وألا يفعل ذلك. ولا عنده سلاح ولا عنده. عبد العزيز كامل يقول وقد أبلغت الأمن ويعني إذا كان الدكتور عبد العزيز كامل أبلغ الأمن آه. بأن هناك نية من بعض يعني, يعني عبد كامل قال لا قبل ما حدث نعم هو يسكن معه في نفس المدينة. يعني يعني غرضه عبد وقال له إمكان يعني كان عبد وأن الجماعة توافق على هذا طبعا يعني أنا بقول حضرتك ونصاحه وقال له عبد كامل كان كادر في الجماعة عضو في عضو مكتب الشين فنصحه ومنعه وحذره فلما أصر هندود وير آآ آآ اضطر الدكتور عبده كامل أن يبلغ الأمن اللي هو أمن الدولة أو أمن الرئاسة. طيب ما بدوش عليه ليه؟ هو ده السؤال. هو ده السؤال يعني. أخي الكريم الكريم هي يعني أنا مقتنع جدا بكلام محمد نجيب مقتنع جدا بكلام التهامي مقتنع جدا بمعرفة بالناس دي. يعني أصلي مثل هذه الأحداث هم أستاذنا هم فضيلة المرشد السابق الدكتور محمد الأستاذ محمد مهدي عاجف يعني لا شك أن هذه الأحداث يعني سلاح في الجامعة وط... سمح لحضرتك ويعني و... و... و... نقول واقعة في حجم المنشية وما يسمى بي المؤامرة الكبرى على رئيس جمال عبد الناصر هي التي خلقت فوبيا جماعة الإخوان المسلمين حبيبي يعني يعني الحياة ما زال كثير من الناس أنا أتف جدا أننا حينما نتكلم في 2011 عن 1954 ونحب نقرخ غلط أنا محب قرخ أرجع بعقليتي إلى سنة 1954 وأشوف الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في ذلك الوقت كان م. شكلها ايه وبعدني نكتب اقولك يعني لما تعرض الكلام بتاعي ده على 1954 كلام عادي لما... اما تقول ان هذا كلام غريب م. زي جما انت بفضلت بتقول جمعة واسلاح لما ترجع بعقليتنا الى, تن... إلى... إلى سنة 51 م. تجد الكلام ده كلام عادي وطبيعي جدا م. م. لما, لما جاء اذكره اليوم حاجة... حاجة حاجة مرعبة كل أجمع في هالسلاح و. و... من... أنا بقول لك حلقة... دي... لا لا أنا... أديم أنا أشهد للدكتور أبو زهرة الشيخ أبو زهرة. محمد أبو زهرة. حينما ألف كتبه. مم. تاعت الام. نعم. كان يقول لك إيه. حياته وعصره عصره وفقه. مم. لا يجوز بحنا الحين نتكلم عن أراء وفقه نتكلم عن العصر. اه. حينما لما نتكلم عن الماضي. مم. لازم نعود بذاكرتنا إلى الواقع الأمة في ذلك. فهم الواقع. النصوص دائما الزمان والمكان والملابسات. إنما أنت لمرة بتقول لي مم. السلاح وتكتك آه كان صعب جدا. لقيت شيء مرعب مش مش مقبول ممنوع ها. لكن إنما زمان لا. امتى حتنتهي فوبيا إخوان المسلمين؟ يعني أنا أصريحك طبعا أسمع الآن. بعض الكتاب والمحللين وإن كانوا ليسوا تماما هم من العلمانيين لكنهم يتحدثون عن أن الدولة والنظام البائد الفاسد المنخلع الذي ذهب يعني مع على يعني أصدأ يقولون أنه هو الذي صنع فوبيا الإخوان المسلمين الخوف من الإخوان المسلمين يعني صورهم لنا اللي صموها الفزاعة طب سموها... خلاص احنا ماش فزاعة هم اللي حجمونا لنا دلوقتي احنا عدناش فزاعة بيقطعوا فينا لديلوقتي نعم يا اخي الكريم هالإخوة المسلمين لم يتغيروا إلا كل كان حياتهم كلها إما انهم خطوة بطيئة أو يخطو خطوة م. م. للظروف المحيطة بهم م. ومع ذلك كونوا هذا التنظيم وهذه الكوادر باعتراف الجميع م. إن هم اللي موجودين في الشارع المصري أي العصور كانت لكم أرحة وأهدى ويعني أكثر راحة وقبولا عبد الناصر السادات مبارك جزء من السادات جزء مم. لا حدت جزء سادات كان كان رحمة رحمة طبعاً مم. أفرج عنه في سجون من سجون كلها ومرات كان في حرية تتحرك وسطها الجامعة كنت أخذ حريتها معسكرتها أنا كنت بسافر وأروح واجب حد الشيء اللي انتراه فين وجاملين يعني ما في الشك من السادات قبل كامبي ديفيد كان سياسته سياسته عقلانية يعني فيها يعني أقول إن احترام للإنسان أما بعد كامبي ديفيد فخير بقى شوفه عملي في, ال... في ال... <سف> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيه بس كامبي ديفيد ليست كلها شر كلها شر يا سيدي إليه يا سيدي يعني حافظت على دماء المصريين وأرض المصريين حطت من قدر المصريين و... و... و... واستغلت ثروة المصريين وأكلت كل خير من المصريين يعني كنا نموت آلافا آآ في معناليين يعني يعني إلى متى إلى متى سنظل وبنية أساسية ساقطة ولا شيء يعني, يعني كلنا مجهود حربي لا إحنا كلنا مصر قدر مصر عندي خير من أي من حالي مقدرو مصر لازم محافظته عليه مصر أسوى فضلت المرشد أنت كناطح صخرة يوما ليهيها فلم يضرها لا لا طلحناها اه اه اه طلع طلع طلحنا اسرائيل الصخرة إسرائيل الآن دولة, دولة حاضرة شاهدة وأحيانا تنبي هذا خيال نعم هذا خيال إسرائيل خيال. خيال ولا تقل أمام الشعوب العربية يعني أيام لكنها الآن تملي شروطها وتملي لأن احنا عندنا أو عندنا ليس ليس يعني جاعت. أنتم الذين لا تعترفون لا. هي الآن شاهدة حاضرة تملي أوانه أنا أعرف بعديك وأنا قلت لك للصحفيين الأمريكيين لما قلت لها عصابات صهيونية احتلت أرض ليست لها قتلت الرجال والنساء والأطفال وجرفت الأرض وهدمت البيوت فليس لها عندنا إلا المقاومة حتى يخرجوا من بلادنا متى؟ الشغلين نحن بقى قد واحد الأمة التي تفرد في عرضها والأمة التي تفرد في أرضها والتي تفرد في كرامتها ليست أمة حسن مبارك حطم من الأمة وحط من قدرها بأسلوب خطير تبين في الأيام الأخيرة أنهم كلهم كانوا لصوص إيه بس خلينا نسبق في الضربة القوية الأولى وحرب السطح الكبرى يعني يعني أنا أنا أشهد أنا أشهد وانا كنت حاضر في جناز سعد الدين الشازلي يوم الجمعة يوم ما رحل هذا الرجل وخرجت من الجنازة كان كان قال حسني مبارك خطاب يوم الخبيث نعم وكان خطابا سيئا رفع المتظاهرون الاحذية له قد تبال حضرتك وانا في طريقي لأضمض براح بعض الاخوة الذين اهلهم في السجون وأنا ماشي في الطريق بفتح البي بي سي لنتسقوط رحيل حسن مبارك قلت الله أكبر ولله الحمد وليت الشوارع فرحانة ومتوزع حلويات وبتوزع الشوارع تدرب صواريخ رحل هذا الطغير هذا الفاسد والحمد لله رب العالمين يعني لا لا, لا يعني يمكن يعني أن نذكر لا يمكن أن, أن نذكر لذلك لم نذكر, نذكر الشزلي وهو صاحب الحق في أن يذكر في حرب تلاتة وسبعين الشزلي كان رجلا مميزا وقائدا عظيما مش من حسن بارك حسن بارك هو واحد من طياري ويعني لما اختار نائب رئيس يعني دعني من هذا هذا تاريخ انتهى انتهت إنما أنا بقول القيم والمبادئ التي يجب أن تعم الأمة محافظة على قدرها ومكانتها وأخلاقها ودينها أي واحد لا يحافظ على هذا يسقط من نظرنا النظام الماضي وعلى رأسه حسن مبارك أفقد الأمة كل شيء أفقد الأمة خضراها مكانتها اقتصادها أخلاقها يعني وللأسف الشديد يعني الأيام الأخ عد بالك إحنا لسه في البداية البداية نصر نصر كنا انتصرنا في إخراج حسن مبارك لا ده لسه المشوار طويل الرجال حسن مبارك والمفسدين ما زالوا يتحكمون في الأمة سقط صرح وصرح أمن الدولة هذا من فضل الله علينا من فضل الله على هذه الأمة م. هذا الصرح من الذي كان يستطيع أن يسقطه إلا الله هو هم زي بالضبط ما جابوا الخيل والجمال والمتاع عشان يضربوا الناس هذا هو توفيق من الله نزلت الميدان يا فضلت المرشد منعت لأنه لو نزلت الميدان كل الناس هاتوا لله والحمد وهم مش عاوزين يظهروا في الميدان أبدا أنهم طور شعبي شعبي بستجبت وإن كانت على عيني بس استجبت أنت منعت من من الإخوان أن تصل عشان بس عشان تقديرا للموقف تغيرا لك. الموقف, الموقف. لكن يعني الإخوان ولكن بزر... كل كل أولادي هناك زوجتي حتى كانت هناك والله تدرستوا من الموقف بقى بعد ذلك يعني ماذا بعد مبارك نعم مم. هو نحن الأقوات المسلحة على فكرة تسير سيرا هادئا مم. يعني بعتبره ذكياً، متعاقلاً، متعقلا, متعقلاً وذكياً، متأداً. كل الذي قاموا به من حل مجلس الشعب والشورى من تشكيل لجنة تعديل المادة الدستور، م. من صبرنا إلى أن تشكيل الحكومة الأخيرة بيت. يك فل... تعديل مواد في الدستور يا فضلت مشر؟ إلى أن يجتمع المجلس الشعب الجديد واختار هيئة تأسيسية يغير الدستور زي ما عاوزين. أنا دايما أقول الدولة شيء والنظام شيء من آخر الدولة دي بمؤسساتها عريقة يجب أن نحافظ عليه إن كان فيها فساد نصلحه إن كان فيها كذا كذا النظام هذا الأولاد أن يسقط ويسقط رجال طيب أنا يعني تشغلني بعض الأمور الحقيقة حضرتك في مسألة الجماعة الإخوان المسلمين فوجئنا أن رموزا يعني في حجم الشيخ أحمد حسن البقوري في حجم فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد الغزالي في حجم الشيخ محمد الراوي في حجم الشيخ يوسف القرضاوي قد فارقوا الجماعة هل اكتشفوا خللا ما في الطريقة والمنهج الله عجب الحمد كل من تفضلت بهم لم يفارقوا الجماعة أبدا ولا يفارقوا نجبرك بالأحداث ولم يفارقوا منهجها لم فارقوا تنظمها طنظم. هذا كافي لا لا لا التنظيم شيء والفقه وال... يعني القرضال النهاردة وهو يمثل الأمة وفقه الأمة عمرك سمعت تكلم كلمة عن الإخوان إنما كتابه كله عن الإخوان وفقه الإخوان ورؤية الإخوان ولكنه من, من, من الضغوط العالمية والضغوط كده وإحنا يفضل أن يكون للمسلمين جميعا والشيخ القرضاوي القرضاوي الواحد. يكون الشيخ. عالما للام. كذلك الشيخ غزالي يعني هو كان في سنة أربعة وخمسين. أنتم خمسة. تقولون يعني. أن المفرقة بإرادتكم. لا وبإرادته وبموافقتنا وب وب, وب... وب... وب... وبموافقةنا. يعني فلنقول بترحيبكم. بترحيبنا يعني بسكونكم. ب... بترح لا بترحبنا بترحيب كامل يعني القرضاوي بنرحب به والقرضاوي مجيء أقبله هو أقبلني ويتحدث عن الإسلام والمسلمين مم. كما نفهمه. شيخ الغزالي رضي الله عنه وأرضاه اللهم أمين حتى آخر لحظة في حياته وهو معناه قلبا وقالبا الشيخ الرعاو ده ما ثابش الأخوان ده يعني ظلمه لغاية الوقتي خدت بالحضرتك بس هو, هو قال لي في شهادتي أنه لم ينتظم في شعبة آه طول م. عمر وكان نستغل معينة وإحنا نستغلين كده كان معينة والله آه والله. شاءل إيه معك بقى عفريت حسنا <تصفيق> كنا شباب عا بس أنا بتخوفش لا كنا شباب بحرك آه. ويعني هو مش ده بس الدكتور حسن الشافعي الدكتور حسن الشافعي بتاع ال عرفت أضر علوم تعرف واستخدمنا الفاضل هذا أه. حبيبي هذا م. وإحنا صغارين كده برضو كدا يعني شوف شو شو سين عمل فيهم إيه؟ إذن هي مفارقات يعني قد لا توهم بأن ثمة خلل في منهج الجامعة ثمة رخ... انحراف الشيخ راو الغيط أخر لحظة يعني نعم. يقول لي عذرنى يعني صحة ماعندك تعيين وكذا يعني هؤلاء هذو هذو أعلام أعلام يعني يعني يقول إيه ما شاء الله عليهم يعني حافظوا على هذا الدين وحافظوا على منهج الإخوان المسلمين الشيخ راو الشيخ يعني كل ما خراوي يبرز خراوي. عالم كبير يا يعني ينسلخ ويفرق من عشان, من يبقى عشان يبقى ملك الأمة آه ملك الأمة عشان يبقى ملك الأمة مش ملك ناح وهذا شيء نرحب به لأن نحن عم سوغلتنا مهمتنا أن نحن نهضة الأمة مش نهضة الإخوان المسلمين لا أنا لا أعمل لإخوان مسلمين الإخوان المسلمين دي وسيلة لنهضة الأمة بمنهجها ومشروعها أنا ما كنا عملنا التنظيم ليه لأن التنظيم ده هو سر قوة الإخوان كان في مجموعة من الإخوان زمان علماء مقبرة من من البلاد العربية مش لازم التنظيم ايه ما التنظيم ده اللي بجيب لنا السجن هو ده خالص هو ما مش لازمه ثمن غالي كنت اقول لهم ابدا التنظيم ده هو سر قوة قوه الاسلاميين رب الاخوان في الاسره ازاي في الكتيبه ازاي في الشعب ازاي ان لم يكونوا ما, ما احنا محاربين مم. احنا يعني مطاردين فلازم أخت اتغلب على هذا مم. فضلت الان تدور كان بعد عشر 15 سنة الشيخ الناس اللي كانت تحمل هذا اللواء هذا الفكر، نحن منش لازم. تنخلص. شباب والإخوان الآن. كان مخلص حكاية نقطة مهمة جدا. اتفضل. جالي هذا الدكتور العالم، جمعتني به، جلسة، واليا خاكي، أشهد أنك على حق، لأن كنت متمسك بالتنظيم، لأن أنا درست كل ال مع حركات الإسلامية، كانت سلفية ولا مهديّة ولا واهية، كلان دثرت. ما عدا الإخوة المسلمين م. فعرفت أن سر قوة الإخوة المسلمين هذا التنظيم تنظيمه ودي حقيقة م. ولما الإخوة المسلمين كانوا أيام الطغط الشديد م. والإرهاب الشديد كانوا يقول لك علانية الدعوة سرية التنظيم م. جئت أنا سنة 87 من ألمانيا م. كنت عضمت للشهد وعضمت للشعب نعم. في ذلك الوقت مركز و... في مونخ. ورفضت ورفضت فيش حاجة ما عندنا سرية أبل عندنا سبعة تلاتين واحد في مجلس الشعب سرية، وأخيراً بعد كذا جلسة يعني حقيقة فضلت الشيخ محمد الخطيب اقترح أن تكون علنية الدعوة ودقة التنظيم قلت أيوة ماشي ومن سنة هما الإخوان بيقولوا إحنا خمسة مسلمين في أيام أمام النيابة إحنا كذا وفي الصحافة في الآخر فلان الفلان رئيس مكتب إداري فلان الفلان عض مجلس الشورى ها بقت علنية ال التنظيم العالمي للإخوان المسلمين نعم. كيف يتلاقع يترابط يتشاور يوحد الفكرة والهدف يعني من يربط هذه الأشتاد احنا لنا حوالي يمكن منتشرين في حال 64 دولة تنظيمات إخوانية بمنهج إخواني برؤية إخوانية يعني حكم من م. عظمة الإخوان المهاجها مكتوب م. وسياستها مكتوبة ومتلايش في اسم الإخوان يتلاقي الجماعة الإسلامية م. والتاني تقول الجماعة عبد الرحمن م. والتاني يقول مش عارف إيه يعني أسماء مختلفة م. إنما كلهم بمنهج الإخوان المسلمين هو فعلا التنظيم العالمي هو مصدر قوة التمويل لجماعة الإخوان بشكل عام لا بالعجز, بالعجز كل دولة, كل دولة مسؤولة عن نفسها لها مراقب عام ولها مجلس الشورى ولها مكتب تنفيذي م. كل كل دولة م. ودول اللي بموين نفسيهم م. أما م م م م مصر كما كماركة تمويلكم مشروع يعني ايه مشروع, مشروع من بجيوبنا تمويلكم من بجيوبنا لا تتلقون مع أرفض معونات أرفض أرفض أرفض أي معونة من خارج الإخوان المسلمين يعني جاء لي ناس من خارج الإخوان المسلمين عشان يتبرعوا حتى الامريكان حتى الأمريكان من باب أول الأمريكان من باب اولى الإنجليز من باب لك من المصريين إذا نحن الآن يعني تقريبا على يعني اعتذار نهاية الحلقة الثانية والحين ما زلت عندي كثير كثير كثير من ال التساؤلات والمحطات والمواقف يعني لماذا طلب عبد الناصر الاعتذار او لماذا دعيت الاعتذار للرئيس جمال عبد الناصر وقد رفت ايضا ما زال عندنا يعني حديث عن يعني شباب الاخوان اليوم وهم يطالبون بالتجديد والانفتاح ويعني صياغة اعاده صياغه لمنهج الجماعة فأصبحنا الصقور والشباب الآن هل ثمة انشقاق هل ثمة فجوة هذا محطة أخرى ثم بعد ذلك يعني سوف نحدد مسارات أخرى للحلقات القادمة فاسمح لي يعني أن أعيد وأكرر شكري على يعني صراحتك وبساطتك وعمق تحليلك وقوة ذاكرتك التي نادو الله أن يحفظها عليك ولك فأستأذنك إذن أن أعود إلى مشاهدية الكرام إذن هذه هي حلقتنا الثانية في شهادة فضيلة الأستاذ المرشد السابق للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف على نحو ما استمعتم وما شاهدتم واسمحوا لي أن تكون لنا بمشيئة الله تعالى بقية في الحوار سنلتقي معه بإذن الله تعالى لنتم الحديث والشهادة حتى تكون موثقة ومدعومة مختومة وأقيم شهادة لله. شكرا لكم على حسن متابعتكم مشاهدينا الكرام. نلقاكم على خير في حلقتنا القادمة. لكم التحية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.